اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبه وَشَرٌّ مَجْوَلٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا ثم صدقناكم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا تزالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له اتَّخَذْنَاهُمْ مِلَّةَنَا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُمْ لَوْ أَرَدْنَا أَن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 وَمَن يَعْدُوهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَفِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا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 إنما كذلك نجزي الظالمين، أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا, رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسيا تبيد بهم وجعلنا فيها, فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ أَسْقِفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَلَى آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّهُ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت الخالدون كل أجلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لو الذين كفروا لا عن وجوههم النار لا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 قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن أرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فَلَا لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن إذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأن على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا ب بل فعله كبيرهم هذا إِن إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا, فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار كوني وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأغصرين ونجيناه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بنا له إسحاق ويعقوب نافلهم وكل جعلنا صالحين وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمتين وضحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجينا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 انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي أَنِّي أَرْحَمُ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 الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وننون اذ مغاضبا فمن لنا لن عليه فلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات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 والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وذنها آية للعالمين إن هذه فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَمَن الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى أجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ربّل وعد الحق. وَقَتَرِبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَوْكَةٌ نَّبْصَالٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا فَإِذَا هِيَ شَوْكَةٌ نَّبْصَالٌ كَفَرُوا قَدْ كُنَّا فِي غفلة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 حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم تعذون. يوم نقي السماء كطِق السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق. وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. أن الأرض يرثها عباد الصالحون، أن الأرض يرثها عباد الصالحون، أن الأرض يرثها عباد الصالحون، إن فيها. قوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما أنتم مسلمون فإن تولوا فقل على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب بالحق